القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد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 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير